أمهات المؤمنين وبنات رسول الله عليه الصلاة والسلام مم. وآله وسلم أنا أرحب بكم حقيقة وأفرح بلقائكم في هذا البرنامج القوارير وأرحب بالشباب الذين معي أيضا نصلى الله لي ولهم التوفيق والسداد وأن يجزئهم خير الجزاء أيضا على حضورهم لأننا أحيانا يعني نتعبهم بحضور هذه الحلقات معنا لكن نستفيد أيضا من طرحهم الذي يطرحونه النبي عليه الصلاة والسلام كان راجعا من سفر فكان هناك حادي يحدو بالإبل يعني رجل ينشد الشعر بصوت جميل لأجل أن تتحرك الإبل بسرعة فأسرعت الإبل فخشى النبي عليه الصلاة والسلام على النساء في هوادجهن أن يقعن من فوق الإبل فقال له رويدك يا أنجشة رفقا بالقوارير يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالقوارير النساء وذلك أن المرأة كما ذكرنا سابقا يعني هي كالزجاجة لا ينبغي أن تمس أو أن يتعرض لها أو نحو ذلك اليوم سنتكلم عن قدوة حقيقة من القدوات هي امرأة قدوة في الإيمان بالله تعالى قدوة في الدعوة إلى الله قدوة في الصبر على البلاء في في تتابع عدد من المصائب عليها وتتزوج الزوج ويموت عنها وتتزوج يخطبها غيره فتتزوج ثم يموت عنها قدوة أيضا في التغرب عن الأهل في سبيل الدين الآن بعض النساء ربما لو سافرت مع زوجها وهو داعيه إلى بلد معين وجلسوا شهرا واحدا أو شهرين لقالت أنا مللت وأرجعني إلى أهلي كيف أعيش بعيد عنهم هذه المرأة عاشت سنين وهي بعيدة عن أهلها ومع ذلك استطاعت أن تضحي من أجل الدين هذه المرأة من المسلمات الأول التي دخلنا في الإسلام وهاجرنا الهجرتين هاجرنا الهجرة الأولى إلى الحبشة والثانية إلى المدينة هي كلها هجرتان الأولى إلى الحبشة والثانية إلى المدينة هي أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها أول من تزوجها جعفر بن أبي طالب وهو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وهو أخ لعري رضي الله تعالى عنه تزوجها جعفر وهو شاب عمره يعني 20 في العشرين سنة أو 21 سنة تقريبا ثم ضيق عليهم في مكة مع من ضيق عليهم المؤمنين فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين وفيهم جعفر وفيهم زوجته أسماء وبقية المؤمنين قال لهم إن في الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد اذهبوا إلى الحبشة كان نصرانيا وكان الذي يحكم الحبشة في ذلك الوقت هو النجاشي واسمه أصحما رضي الله تعالى لكن كل من حكم الحبشة يسمى النجاشي مثل مثلا من حكم البلد الفناني يسمى الملك من حكم في البلد الفناني يسمى الرئيس مثلا ونحو ذلك فكان يسمى النجاشي مثل ما من حكم مصر يسمى فرعون من حكم الإسكندرية يسمى المقوقس هذا في السابق والآن تغيرت الأسماء عموما أو كسرى وهرقل وقيصر ونحو ذلك المقصود أنها هاجرت مع زوجها إلى أرض الغرباء البعداء في الحبشة إلى أرض لم يألفوها ولغة لا يفهمونها وأقوام ما ألفوهم يعني خرجوا من مكة بلاد عربية لها جو معين ولها طقس معين ولها عادات معينة وذهبوا إلى أرض ألوان الناس تختلف عن ألوان أهل مكة لغتهم تختلف عن أهل مكة طبيعة العيش ثقافة البلد كلها تختلف ومع ذلك ذهبوا ستة وثمانون ما بين رجل وامرأة من الصحابة ذهبوا إلى الحبشة اسماء بنت عميس لبتت في الحبشة ورد ولدت في الحبشة ثلاثة أولاد ولدت ولدها عون وولدها محمد وولدها عبد الله هؤلاء الثلاثة كلهم ولدوا في الحبشة العجيب أن هؤلاء الأولاد ولدوا هناك خلال سبع سنوات مكثتها أسماء مع زوجها في أرض الغرباء البعداء وكان لها عملا دعويا مع الناس يعني تدعو النساء في الحبشة كان لها أيضا نوع من التأثير في تثبيت المؤمنات التي معها مؤمنات هاجرنا وتركنا بعضهن ربما تركت بعض أولادها لأنهم يهاجرون في البحر يسافرون إلى الحبشة في البحر حبشة أثيوبيا اليوم عموما فيها بحر حتى تستطيع أن تقطع البحر الأحمر، ومع ذلك تحملوا هذه المشقة في سبيل دينهم، وتحملوا أذا الناس. لبثوا في الحبشة سبع سنين، حتى فتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيبر، ووقع لهم في الحبشة عدة أحداث، طبعا منها أن قريش أرسلت عمرو بن العاص وأرسلت عبد الله بن أمية لأجل أن يردوهم من الحبشة، وفزعوا هناك، وجاء زوجها جعفر، وتكلم مع النجاشي، وأسلم النجاشي. على يد جعفر لما قرأ عليه القرآن يعني أحداث كلها لاحظتها أسماء بين يديها كانت علاقتها بزوجها علاقة حميمة لماذا؟ لأنهم في أرض غربة وأنتم تلاحظون اليوم أحيانا إذا كان الإنسان مع زوجته وذهب يدرس مثلا في أوروبا أو ذهب للعمل هناك أو تغرب في بلد معين ولبث في هذا البلد أربع سنين سبع سنين سبحان الله الزوجة ليس لها إلا الزوج في ذلك البلد لا أخوات؟ تزورهن ولا أم تأتي إليها تزورها ولا أخ تشكو إليه همها وهمومها ونحو ذلك ما عندها إلا هذا الزوج والزوج كذلك ما عنده إلا هذه الزوجة فتلاحظ أن العلاقة تكون قوية عادة فهي قوت علاقتها بزوجها جدا جاءوا من الحبشة لما النبي عليه الصلاة والسلام فتح خيبر وكثرت الغنائم عند المسلمين وصار المسلمون يعني يستطيعون أن يستقبلوا العدد الكبير الذي سيأتي من الحبشة بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أن جئوا إلينا فأقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب جعفر وكان يقول له أشبهت خلقي وخلقي خلقي يعني شكلي صفات خارجية أنت يا جعفر عينك وشكلك ووجهك وشعرك وجسمك يشبهني وقبله النبي صلى الله عليه وسلم بين عينيه لما جاء وضمه وكان يقول وأخلاقك تشبه أخلاقي أيضا الناس كانوا ربما إذا رأوا جعفر تذكروا النبي عليه الصلاة والسلام وإذا رأوا النبي عليه الصلاة والسلام تذكروا جعفر من شدة شبه بينهما جاءوا من الحبشة فدخل يوما عمر بالخطاب على امرأته فلما دخل قال لها قال عمر لامرأته آل بحرية هذه آل بحرية التي جاءت في البحر يقصد, يقصد أسماء كانت أسماء جالسة عن زوجة عمر فعمر يقول لها يقول لزوجته يقول هذه البحرية التي جاءت عن طريق البحر يعني الحبشة قالت نعم فقال يا أسماء طبعا هو لم يعرفها لأنها كانت متحجبة حجابا كاملا وإلا كان ما يحتاج يسأل يقول هذه أسماء ولا مين فقال يا أسماء سبقناكم بالهجرة نحن هاجرنا المدينة قبلكم لأن الهجرة للمدينة لها فضل فقالت أسماء كلا والله بل نحن سبقناكم بالهجرة إلى الحبشة أنتم كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطعم جائعكم ويداوي مريضكم ويواسي ضعيفكم ويقويكم على دينكم ونحن في أرض الغرباء البعداء ما عندنا أحد وتقول سبقتونا أنتم أحسن منا والله لا لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلامك وقامت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف نحن الآن مرميين في الحبشة سبع سنوات وتقول أنتم أحسن منا فدخلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله أسمعت ما قال عمر قال وما قال قالت يزعموا أنهم خير منا وأننا فاتتنا من الهجرة إلى المدينة جئنا متأخرين فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما قلتي له أنكم يا أصحاب السفينة لكم هجرتان أنتم لكم أجر هجرتين ليست هجرة واحدة هم هاجروا واحدة فقط من مكة إلى المدينة أنتم هاجرتم اثنتين من, من المكة إلى الحبشة ومن الحبشة إلى المدينة أنتم يا أهل السفينة لكم هجرتان تقول أسماء ففرحت وما فرح أصحاب السفينة أصحاب السفينة تعني بهم الذين هادروا تقول ما فرح أصحاب السفينة بحديث أعظم من هذا الحديث تقول حتى كانوا يأتون إلي أرسالا يسألون يعني أرسال يعني جماعة يعني يتأكدون أكيد النبي صلى الله عليه وسلم سمعينها الكلام يا يا أسماء فكان لها تأثيرها أسماء لما رجعت إلى المدينة مع زوجها ومع ابنائها الثلاثة الآن انفتحت الدنيا لها ولزوجها وفرحانا خلاص انتهينا وارتحنا وتخلصنا من الهم والغم الذي كنا نجده في الحبشة فما مضى إلا سبعة أشهر حتى حضرت معركة مؤتح فقال النبي عليه الصلاة والسلام لجعفر اخرج مع الناس زوج أسماء جعفر رضي الله تعالى عنه يسمع ويطيع ما قال يا رسول الله أنا سبع سنين في الحبشة شوف غيري من الصحابة لا سمعا وطاعه وقال صلى الله عليه وسلم للجيش أميركم زيد. فين أصيب فجعفر على الناس يكون هون مسؤول يعني القائد فإن عصيب فعبد الله بن رواحه توكلوا على الله ذهب الصحابة إلى مؤته في يعني أقصى شمال الجزيرة العربية على حدود الأردن اليوم فقابلهم جيش الروم فإذا الصحابة ثلاثة آلاف والروم أكثر من مئتي ألف مقاتل لاحظ مئتين ألف أمام ثلاثة آلاف من اول المعركة قتل زيد القائد الاول ثم قتل جعفر قطعت يده اليمنى فحملها بيساره الراية لان الراية اذا سقطت الناس اضطربوا ولا يدرون الى اين يتوجهون لا بد يكون في واحد واضح علامة الهزيمة احساسه علامة الهزيمة ايضا اذا سقطت فاخذها جعفر بيساره ويمينه تسيل دما لكن يرفعها ايها المسلمون يعني انا الان ما استطيع قاتل خلاص يدي مقطوعة في السابق كان معه رايه ويقاتل فجاء الرومي وقطع اليد الثاني يقولون فاتكع عليها وحملها بما تبقى من يديه فجاء من قتله أقبل عبد الله بالرواحة وأخذ الراية وأخذ ينشد يقول أقسمت يا نفسي لتنزلنه لتنزلنه أو لتقتلنه إن أجلب الناس وشد الرنه ما لي أراك تكرهين الجنة ما لي أراك تكرهين الجنة ثم بدأ يقاتل وقتل سقطت الراية الناس اضطرب الوضع معه. الراية ساقطه والنبي عليه الصلاة والسلام حدد لهم ثلاثة بس ما حدد خمسة عشر حدد ثلاثة فلان فلان فلان طيب انتهوا الثلاثة الراية ساقطة على الأرض فأقبل زيد بن أقرم ليس ابن لا ابن أقرم أقبل إلى الراية وحملها ورفعها قال أيها الناس إلي إلي ما معنى إلي إلي أقبلوا اجتمعوا عندي تعالوا فلما اجتمعوا قال طيب دبروا لكم قائدا نحن الآن معركة قالوا أنت قال ما أنا لها أنا ما أستطيع أصير قائد أنا قدراتي إني أربع الراية لكن أكون قائد ما أستطيع فاصطلحوا على خالد بن الوليد البطل سيف الله المسلول أخذ الراية خالد وانسحب بالجيش ذلك اليوم ثم لما جاء من غد إلى آخر قصة مؤتع ممن لا أريد أن أدخلكم في المعركة ونترك أسماء آه. هذا الذي حصل في المعركة في المدينة النبي عليه الصلاة والسلام بلغه الخبر أن الثلاثة قتلوا زيد فيه من يهتم بأهله وأولاده ما هو ابن المدينة يعني عبد الله بن بالرواحة أيضا ابن المدينة عنصاري وفيه من يهتم بزوجته وأولاده الكلام على جعفر الآن زوجته جاءت من الحبشة وأولاده أيتام وكانوا متعلقين بأبيهم تعلقا منقطع النظير والآن أبوهم مات ما استمتعوا به إلا سبعة أشهر فرق النبي صلى الله عليه وسلم المنبر واجتمع الناس قال أيها الناس ألا أنبئكم بخبر جيشكم هذا الغازي قالوا بلى يا رسول الله نبئنا ما ندري عن أخبار قال أخذ الراية زيد فأصيب فأصيب فقتل فاستغفروا له قال اللهم اغفر له وارحمه قال ثم أخذ الراية جعفر فأصيب فقتل فاستغفروا له ينتزعها انتزاعا من قلبه الكلام قال اللهم اغفر له وارحمه قال ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحه فأصيب فقتل فاستغفروا له الصحابة قال اللهم اغفر له وارحمه في قادة كلهم القادة قال ثم اخذ الراية سيف من سيوف الله مسلول ففتح عليه يعني نجى الله تعالى الجيش ثم بكى النبي صلى الله عليه وسلم ونزل وليس الذي يجري من العين ماءها ولكنها نفس تذوب فتقفر ما الذي حصل وكيف كان وقع الكلام على صحابية أسماء بنت عميس وكيف كان وقع الخبر عليها وعلى أولادها هذا ما سنناقشه إن شاء الله معكم بعد هذا الحاصل القصير إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا توقفنا على خبر النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه لما أخبرهم بخبر الجيش نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر ثم ذهب بعد ذلك إلى بيت أسماء بنت عميس إيش تقول أسماء تقول كنت قد غسلت أولادي ونظفتهم وعجنت عجيني ننتظر قدوم جعفر أولادهم جاهزين لأبيهم والعجين معجون يحتاج خبز بس دقيقتين والأكل جاهز ننتظر قدوم جعفر تقول فما راعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن علي تقول فأذنت له جمعت علي تيابي وأذنت له فدخل إلى الآن ما تدري عن زوجها أنها قتل استشهد فلما دخل قال صلى الله عليه وسلم ادعي لي بني أخي أولاد جعفر تقول فأتيته بهم كأنهم أفراخ صار كأنهم أفراخ كلهم أعمارهم يعني سنتين أربع سنوات خمس سنوات صار تقول فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبلوا إليه يضمونه ويقبلونه يضنونه أباهم جعفر شدة الشبه فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هالمنظر هو أصلا بالكاد يمسك نفسه من البداية فلما رأى المنظر انفجر باكيا وجعل يمسح رؤوسهم ويبكي ويمسح رؤوسهم ويبكي أسماء لما رأت هالمنظر قالت يا رسول الله أبلغك عن جعفر شيء بلغك عن جعفر شيء طبعا الأولاد صغار ما يفهموا. أبلغك عن جعفر شيء قال قتل جعفر قتل جعفر قالت يا رسول الله يتم بنيه هل أيتام اللي أعمارهم على سنتين أفراخ أنا أطعمهم أسقيهم أقوم؟ إيش أفعل فيهم هؤلاء يتم بنيه يتم بنيه وبدأت تبكي وقال صلى الله عليه وسلم آه العيلة تخافين عليهم العيلة الفقر آل عيلة خافين عليهم أنا وليهم في الدنيا والآخرة أنا ولي أنا المسؤول عنهم هذا أولادي من اليوم ورايح أنا وليهم في الدنيا والآخرة أنا وليهم في الدنيا والآخرة ثم خرج عليه الصلاة والسلام وهو يمسح دمعة ويقول ابعثوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم أمهم لن تستطيع تطبخ يومين ثلاث أيام من شدة الهم ما تستطيع تطبخ وتشتغل في البيت لا يموت أولادها من الجوع ابعتوا لهم طعاما فإنهم أتاهم ما يشغلهم ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك رأيت جعفر في الجنة له جناحان يطير بهما حيث شاء ومن ذلك سمي جعفر بالطيار قال جعفر طيار سمي فيصل دكتور إذا تكرمت هل سنة الوليمة في هل اسمها وليمة في العزاء أحسنت جميل في الوقت الحاضر يعني مأخوذها من سنة رسول صلى الله عليه وسلم هنا أمر بأيتاب طعام لأهل جعفر. جميل طبعا عموما اجتماع الناس في العزاء على طعام وشراب حتى أصبح مع الأسف كأنه احتفال يعني فطور غدا عشاء وذبائح وغير ذلك هذا ليس من السنة يقول جري بن عبد الله البجري رضي الله تعالى عنه كنا نعد الاجتماع في بيت الميت وصناعة الطعام نعدها من النياحة نوع من النياحة والبكاء على الميت والحزن لكن إذا كان الذي الذي السنة الحقيقية هو أن يبعث إلى أهل الميت طعام يأكلونه هم أما أن تؤتى بالذبائح والضيوف يعني يستفيدون من الأكل أكثر من أهل البيت تجد أهل الميت هم اللي يصبون القهوة وهم الذين يدخلون الطعام ويفرشون الصمت ويضعون الفاكهة وال... اللي هم أبناء, الم... أبناء الميت اليوم أليس كذلك لا. فليس هذا هو السنة بل إن الاجتماع هذا وصناعة الطعام والذبائح وكل واحد يقول غدا علي والعشاء علي هذا ليس من السنة السنة أن يبعث إليهم طعام وأيضا هذا إذا لم يوجد من يطعمهم فالسابق ما في مطاعم الآن بتلفون واحد على مطعم يحضر لهم طعام يعني لو لو أرادوا هم لكن السنة أن يرسل إليهم طعام أما هذا الاجتماع فليس من السنة طبعا بقي الكلام حول ماذا فعلت أسماء بعد وفاة زوجها أسماء تزوجت بعدما خرجت من العدة تزوجت أبو بكر رضي الله تعالى عنه وولدت منه محمد ابن أبي بكر ثم مات عنها أبو بكر رضي الله تعالى عنه فتزوجت بعده عليا رضي الله تعالى عنه فولدت منه يحيى ابن علي وولدا آخر أيضا لأن ما يحضرني اسمه ثم مات عنها أيضا علي رضي الله عنه اشتهرت أسماء حقيقة بأمور من ضمنها أنها كانت تعبر الأحلام. وكان الصحابة يسألونها عن تعبير الأحلام ولا أريدكم تسألون الآن عن مس... عن مسألة الأحلام لأنها لو دخلنا فيها ما خرجنا منها خلونا فيما يتعلق بأسماء بنت عميس أحد عنده مسألة أو أنا أذكر نقطة اللي عندي طيب النقطة الثانية حقيقة قدرة أسماء يا جماعة على ال... القيام بالدعوة الله تعالى والتأثير في الآخرين وهي في أرض الغرباء البعداء ينبغي أن يكون يوم قدوة لجميع إخوة وخواتي الذين يسافرون إلى الخارج. أسماء سافرت إلى هناك وهي مطهدة في بلدها. ما قالت في نفسها وهي في البلد الجديد الذي ذهبت إليه؟ أنا كثر خيري إني أنا تحملت أن أترك أهلي ووطني سأنشغل بأولادي لا. وهي في ذلك البلد كان لها أعمال دعوية مع النساء اللاتي في الحبشة حتى أسلم عدد من أهل الحبشة. بسبب دعوة الرجال والنساء المسلمين الذين ذهبوا إلى هناك، لذلك اللي ينبغي حقيقة أن يحمل الإنسان الهم، صح يكون حامل هم. ذهبت إلى أي بلد أحرص على أن يكون لي بصمة في هذا البلد. إيه صراحة. ما يشترط دكتور أن الواحد لازم يسافر. حتى الآن خلاص الانترنت والأشياء هذه تسهل على الواحد. يعني أنا كنت أنا شخص من الزملاء أيام الأيام يعني ما شاء الله عليه. الله إن شاء الله يرزقنا. يعني ما رزقه من الدعوة والخير. فاكان صاحي أهله الساعة يمكن اثنين أو ثنتين ونص بالليل فكنت قاعدة أنا وياه وكده قال ذكرني الساعة ثنتين ونص صاحي أهلي م. يعني ما كان ليلة اثنين أو ليلة خميس أيام مطهرة شيء فقلت يعني معلش شو شو يعني ليش إيه, إيه؟ قال إنه أمي وأختي يدخلون الانترنت غرف عشان توجيتكم في الدول الأوروبية عندهم الحين ال لل... إيه مناسب يدخلون الانترنت في البرامج ويدعون للإسلام ما شاء الله تبارك الله تسام الله خير طبعا يعني هذا نوع من حمل الهم إيه يصح النوم يعني هنا لو تقول صح النوم صل ركعتين لا تروح المسجد صل في البيت ركعتين ما صح هذا صح النوم عشان يدون لله هو بلا شك حقيقة أنا أقول الجميع لو حمل الهم يعني مثل ما الصحابة حملوا الهم هم النص هم التوجيه هم هم أن يكون لي أنا بصمة المشكلة في من يسافرون الآن إلى الخارج سواء يسافرون في سياحة أو يسافر يعني أو يقيم أحيانا في تلك البلدان ما يكون لأي تأثير أنت لما تنظر إلى الصحابيات التي هاجرا إلى أسلا بنت عميس أو إلى رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة التي تزوجها بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى مثلا الصحابة الرجال أنفسهم تجد من ذلك عجبا من شدة البصمات التي وضعوا يا أخي إذا كان النجاشي نفسه ملك الحبشة أسلم على يدها الصحابة الذين جاءوا وهم أقبلوا لاجئين هربانين من الاضطهاد الذي في البلد. لا يعني يا أخي أصلاً تلقائيًا لما تروح البلد تلاقيهن البلد يجون يسألونك يسألون عن لونك يسألون عن عاداتكم أعتقدكم على طول نتحط المفروض هذا يعني القدرة حقيقة على هذا التأثير هو أمر مهم هذا من أهم الدروس حقيقة في في أسماء والذي أدعو إخوتي وأخواتي إلى الاقتداء لأننا إذا فعلا عرضنا سير الصحابيات والصحابة لا, لا نكتفي فقط أن يعني نسر فقط ونستمتع بذكر ما فعلوا. لا لابد مثل ما قال الله تعالى أولئك الذين هذا الله فبهداهم اقتده يعني أولئك قوم سبقونا في الخير ينبغي علينا أن نقتدي بهم الأمر الثاني الأمر الثاني المصائب التي نزلت على أسماء المصائب المتتابعة أول شيء هجرتها من بلدها لأجل دينها الأمر الثاني رجوعها بعد ذلك وموت زوجها الذي كانت متعلقة به صبرها على ذلك صبرها على تربية الأيتامة الذين عندها الأمر الثالث الذي بعده موت أبي بكر عنها ثم موت علي عنها قدرة المرأة يا جماعة على أن تتحمل هذه الضربات المتتابعة وعلى أنها تغرب ومع ذلك تستمر لها بصمات في الإسلام هذا يجعل الهم فعلا لو وقع في قلوبنا جميعا لصر لنا مثل هذا لذلك يا دكتور دكتورة في بعض المشاعدة وفق زوجها تقول خلاص هذا المبادل أحد ولا راح تزوج نعم ف... طبعا هذا أيضا مهم اللي كان اللي ينظر في الصحابيات يجد أن المرأة مع كثرة الجهاد السابق عند الصحابة وقلة عددهم فكانوا يدخلون المعارك وهم عدد قليل وأعداءهم أكثر منهم في الغالب ولم يدخل الصحابة عموما أي معركة إلا وأعداءهم أكثر منهم ما كانوا يدخلون معارك وهم أكثر من أعدائهم فكان القتل كثيرا فتجد أن المرأة تزوجها فلان يعني مثلا ذكرنا أم كلثوم بنت علي رضي الله تعالى عنها وعنه بنت فاطمة رضي الله عنها أيضا تزوجها عمر ثم تزوجها عون ابن جعفر ثم تزوجها محمد ابن جعفر ثم تزوجها عبد الله ابن جعفر أسماء بنت عميس انظر إلى ما تزوجها عاتكة بنت زيد سيأتي معنا خبرها تزوجها عدد هذا أيضا يدلك أن الصحابة كانوا يعني يرعى بعضهم أولاد بعض يعني لما يأتي يتزوج المرأة أبو بكر مثلا لما يتزوج المرأة عندها ثلاثة أطفال هل هذا يعني أن ما وجد مرأة بكرا يعني ربما يكون آنس بها من من امرأة لها أطفال ده ده. ومع ذلك ما كانت القضية عند الصحابة شهوانية لا أنا أتزوجها إحسانا إليها وإلى أطفالها ورعاية لهم زوجها يا أخي قتله وهو يدافع عنها يدافع عن المسلمين هكذا يموت ونتركها ونترك أولادها هذا ينبغي حقيقة أن ينتبه إليه أيضا إخواننا الذين ربما كان عندهم شيء من يعني موت البعض في سبيل الله ونحو ذلك في فلسطين وفي غيرها أن يكون فيه نوع من التأذر مثل هذه المسائل أنا ودي أستمع أكثر إليكم لكن يبدو أن وقتنا انتهى أسأل الله لي ولكم توفيق والسداد جزاكم الله خير أنتم أيضا أيها الإخوة والأخوات أسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يجزيكم خير الجزاء ودعا عليه والإخوة والأخوات المشاهدي هذه القناة قناة اقرأ إلى لقاء آخر إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته